एफ والدار الآخرة فإنهم Yeah. yeah. وكان ذا Yeah فلا تخضع الذي قول فيطمع الذي في قلبي وآتينا الزكاة وأفعل الله وَا فَانَا ذِي فُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبْ رَجُلًا تَبْ وَجْهِي wala ka wa ashin nazaka Paul. Oh. أأقع انام و It واذكر لما يتلى في إِنَّنَا لِلَّهِ وَإِنَّا قالني نطالسان والخاشعين والخاشعات والمتفقين I'm الله اكبر الله اكبر What is oh, What is the outcome of this? I